قُل لِّيَعْذِبَكُمْ رَبِّي إِن تَرَهْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا نَجَّاكُمْ يَتَمَتَّعُونَ إِلَّا قَنِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَفِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا تلقونكم بأنثى حداد أصحاً على القيل أولئك لم يؤمنوا فأحب الله أعمالهم وكان ذلك على الله يتيما يحذبون الأحذاب لن يذهب وحده. لو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلاً لقد كان لكل رسل الله أسوة حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر واليوم الآخر ذكر الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ بَقَىٰ Sari